يوم الرحمن الرحيم بحلا يوم ما يروحي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 119. ثم الذين كفروا بربهم يعبدون 110. هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أدلا 111. خلقكم وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تتسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَلَئِنْ تَأْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ لَيَكُونُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ تَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَاءَكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ لَّكِنَّ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل مكناهم في الأرض مَا لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تلي من تحتهم أَن آارَةَ تَحين فَأََّكْ نار فَأََّك نَم بذُنُوبِهِم وَأَن شَأنانِم بَعم قرنًا آقَِي فَأَكلَ بِذنُوبِهم وَأَ شَأنانض قَر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِطْفَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالُوا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِطْفَاسٍ فَلَمَسُوهُ لقال الذين كفروا إلا آلا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أن جعلنا ملكا لقضي الامر فملن ورون ولو, ولو جعلناه ملكا لقضي الامر فملن ورون ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا ولا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبتنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ قد لك فحاق بالذين تحروا من أمنا كانوا فيه يستهدئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة قل لمن ما في السماوات والارض قل لمن ما قل لله قل لله كتب على نفسه رحمه لا لِنَ عََّكُم إِلَ يَومِ القامَة لا وَعبَ فيِيلَنكُم إ يَامَة لا وَبَ فيِي الذيينَ خَت أَمفُسَهُم فَهُم لا يؤمنِون الذيَ خَطون كُنْتُمْ لَنْ تُكِنُونَ وَلَهُ مَا تَكَنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَا تَكَنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السميع العليم قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا يَقْضِي بَيْنِي فَإِنْ كُنْتُ ضَالًّا مُّبِينًا قُلْ يريد ان اكون اول من اسلم قل اني اريد ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين قل اني أكوف إن صيت ربي عذاب يوم عظيم قل إن أكوف إن صيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن وَإِن يَمْسَسْكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يُصِبْكَ سُوءٌ فَهُوَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ الله شهيد بيني وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَ وَقَوْمًا بَلَغُوا وَهُوَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَ وَقَوْمًا بَلَغُوا أأَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أخرى قُل لَّا تَشْهَدُونَ أَنَّ مع اللَّهَ هُوَ إِلَٰهٌ آخَرُ قُل لَّا أَشْهَدُ قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد وإنني بريء مما وَمَن لَّن يَرَىٰ هُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يعرفون الذين غتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين غتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ذن من على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَوْ كَذَّبَتْكَ آلَاتُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحفرهم جميعا ثم للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرفين ثم لم تكن فتنتهم كيف كذبوا على انفسهم اوه كيف كذبوا على انفسهم وبل ما كانوا يفترون وبل من يستمع الى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كفروا إن هذا إلا 119. حتى إذا جاءوا فيجاهدونك يقول الذين كفروا إلا إن أنا إلا وهم ينهون عنه وينهون عنه وهم يزهون عنه ويزهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو تراء موقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْل كَلَّا بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا مَنَعُوا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ ردوا تجري وخالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمذعوسين وخالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمذعوسين ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ولو ترى إن مكبوا ربه قَالَ اشْتَرَاهُ لِقَوْمِهِ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالَ أَنِي بِهَذَا بِحَقٍّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَاعِدٌ لَهُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ ذُوقَ الْعَذَابَ النَّاسُ تَمْتَسِقُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما خرطنا فيها حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما خرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالوا يا حسرتنا علينا فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يجورون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون افلا تعقلون قد نعلم انّه ليحزنك الذي يقولون ونعلم انّه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رجل من من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولكن كذبت عزل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَهُوَ يَدَبِّرُ الْأَمْرَ وَلا قَادِرَ أَرْكَمَ نَبَأَ الْمُرْسَلِينَ وَلا قَنَّى أَرْكَمَ نَبَأَ الْمُرْسَلِينَ وإن كان كرى عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وإن كان ترى عليك إعراضهم فإن استطعت أن في الارض او كل من في السماء فتك يوم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الجد ولو شاء الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تقودن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه رَأَىٰهُ وَهُوَ لَا يُجَاوِرُ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقَالُوا لَوْلَا, لولا أُنْزِلَتْ وهم لا يعلمون وتذكره وزين له الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أقذناهم خلَوادَتُ شيءَي خَ إكَقُوبمَا أُتُ أَقَذن يأ حَ إذَا فَرقُ بِمَا أُتُ أَقَضنَّهُ بَوْغتَةَ فَإذَهُم فَأَصْيَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَصْيَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم به إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف قُلْ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغسة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون 117- قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغسة أو جهرة هل يهلك إلا القوم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا يُرْسَلُ مِن إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ثُمَّ أَمَّنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيْهِ ۗ أَلَا هُوَ يُحْسِنُ ۚ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 119. قل لا أقول لكم عندي خذائم الله ولا إلا ما مَا يُحَآلَ إِلَيْهِ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا مَا يُحَآدِلُ كُلًّا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ كُلًّا يَسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا, تتفكرون أفلا تتفكرون وَأَنذِرِ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لِنَفْسِهِمْ تَضْرِبَ الْكُفْرَ وَأَنذِرِ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن لاَ مِن دُونِهِ وَهُوَ الشَّفِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَنْ يَشْفَهُ مِنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلاَ, ولا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ورئه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين ما لنت من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتقردهم فتكون فتقرد وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله عليهم من زيننا أليس الله بأعلم بالشاكل أليس الله بأعلم بالشاكل وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وَإِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَيَقُولُونَ يَا قَوْم إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ قَالَ بَلَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ جَعَلَكُم ثُمَّ تابَ مِنْ بَعضِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ ظَلَمَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعضِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَكَذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُرْسَلِينَ فَكَذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُرْسَلِينَ قُلْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الله قل لا أتبع أهواءكم قل ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل لا أتبع أهواءكم قل قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ وَإِنِّي مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ان الحكم الا لله ان إلا لله الحق وهو قير الفاصل قُلْ لو إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ بي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ بي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا 119. ويعلن ما في البر والزحر 110. وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وَمَا تَسْكُفُ مِنْ وَرَخَةٍ إِلَّا يَعْدَهُ وَلَا حَبَّةٍ تِي ظُرُمَا فِي الْأَرْضُ وَلَا رَضُّ وَلَا يَادِحٍ إِلَّا فِي كِتَادِ يُمُورٍ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما بِنَّ نَعْلَمُ أَنَّ عَذَابَكُمْ فِي يَوْمِ قَضَاءٍ مُثَمَّ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَعْلَمُونَ مَا جَرَحَتْ بِالنَّارِ كَنَّ نَعْلَمُ أَنَّ عَذَابَكُمْ mẹ cũng mẹ lấy màu riêng cũng mẹ đi cùng đi mẹ cùng cũng ta mẹ đây màu وَهُوَ الْقَائِمُ فَانْقَادُوا لَهُ وَهُوَ الْقَائِمُ فَانْقَادُوا لَهُ وَيُمْسِي عَلَيْكُمْ حَطَبَهُ وَيُمْسِي عَلَيْكُمْ حَطَبَهُ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ تُوُفِّيَتْهُ إذا جاء أحدكم الموت توفته أسرنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله نولاهم الحسن أنا لهب الحك وهو أسرع الحاسدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والمحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر والمحشر تدعونهم متضعبا عنه يا الذي انجلنا من هذه لنا فولا نبي قل الله ينجيكم من ومن كل قرب على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبسكم شيعا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرض أَمْ يَلْبِسُونَ شِيَعًا أَمْ يَلْبِسُونَ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَمْ يَلْبِسُونَ شِيَعًا وَالرَّبُّ ضَاقَ بِهِمْ ضَغَبًا أُمْ إِنْ كَيْفَ يُصَدِّقُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ فَصِبْ عَلَيْهِمْ إِنَّ لَهُمْ يَفْتَقُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْطَعُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ قُلْ أَسْطَعُ لكل ندئ مشتق وسوف تعلمون وسوف تموت واذا رأيت الذين يقوبون في اياتنا فاعرب عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره واذا رايت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يحوهوا في حذره غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك فَكَمْ مِنْ فَلَكٍ تَكَوَّنَ بِأَمْرِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَمَا عَلِمَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ إِنْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَمَا عَلِمَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ قُلْ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعبل كل عدل لا يؤخذ منها وذكر به أن فَكَتَبَتْ لَكَ لَنْ تَنـدُ إِلَّا وَالْيَوْمَ وَلَا شَيْءَ وَإِنْ كسبوا. لهم شراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يذكرون لهم شراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يذكرون قل أنا دعو من ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين قل هدى من دون الله فلا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على الله كالذي, استهوته كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الودأتنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فيها قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ وَيَوْمَ يَكُونُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الملك ولو يمت يوم إن تغفصوا عالم الغير والشهادة وهو الحفيم القبير عالم الغير والشهادة وهو الحفيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَأْتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتْ تَأْتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وقومك في ضلال مبين كذلك نورى الى الله ما خلقته السماوات والارض وان يكون من الموقتين وكذلك نورى الى الله ما السماوات والارض وان من الموقتين تَرَمَّى جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَمَّى جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَآتَاكَ كَرَمًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَمَّى أَفَلَا قَوْلُ لَا أُحِبُّ الْآفِي تَرَمَّى رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَمَّى رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَمَّى أَفَلَا قَالَ لَئِنَّ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ القوم الضال فلما أتى لقال لإلا ليأتي ربي لأكون من من القوم الضال فلما رأى الشمس بازوة قال آذى ربي هذا فيوتم قدره ربي هذا فلما أفلت قال يا داع الضلم ما افلت قوا قوم اني برئ مما تشكون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المشرفين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حليفا وَحَجَّ قَوْمُ طَائِبَ حَجَّ قَوْمُ قَرَأْتُ حَجُّونٌ فِي الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَتَـعَـرِّضْ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَتَـعَـرِّضْ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَذَكَّرُونَ أَفَلا تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أخاف ما وَلَا تَقُفُونَّ أَنَّكُمْ أَشْرَفُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَتَيْنِ أَطَاعَ اللَّهَ أَشْرَفْتَ وَلَا تَقْفُ لَئِنَّكُمْ أَشْرَفْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ فأي الفريقين أحبت بالأمن إن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحبت بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلال أولئك لهم الأمن وهم مفتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون وتلك حجتنا آتيناها على قومه وتلك حجتنا آتينا آل الغريم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء طبتك هيم الناني وهو ابناه اسحاق ويعقوب وهو ابنه اسحاق كلًا هدينا قل هدينا, هدينا وروحا هدينا من قبل ومن إِذَا عُود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَرُوحًا لَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَأَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ إِذَا عُود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي وكذلك نجزي المفتنين وزكريا ويحيا وعيسى وإياك كل من الصالحين وزكريا ويحيا وعيسى وإياك وَإِذْ نَعَيْلَ وَالْيَتَامَى سَوْرُقَا قَرِئْنَ إِلَّا وَالْيَتَامَى سَوْرُقَا وَكُلًا ضَلّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَكُلًا ضَلّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاِتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنْ أَبَاءُوا فَنَذَرُهُمْ فِي ضَلَالِهِمْ وَلَا يَسْتَشْفِعُ لَهُمْ مِنْ دُونِ ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ ولو أشرفوا لحرك عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها ؤلائك الذين هدى الله فبهداهم كتبه ؤلائك الذين هدى الله فبهداهم كتبه ذكرى للعالمين إن هو إلا ذكرى وما قدر الله حق قدره إذ قال 119. وكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه 119. تجعلونه قراقيت تهدونها وتحقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أعلموا قُلِ اللَّهُمَّ زَهِّهُمْ فِي خَوْبِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُمَّ زَهِّهُمْ فِي خَوْبِهِمْ يَلْعَبُونَ وَأَنذَكِتَاوَ أَمْ زَلَّاهُم بَارَكُم مَلَكُهَا وَمَنْ قَوْلُهَا وَعِندَ سِتْرِ الْعَرْشِ غَمَزَةٌ يُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْنِ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون والذين يؤمنون بالدارة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن ادعى من استعار وما يكل الهو أو قال هوحي الي ولم يوحى شيء أو قال اوحي إلي ونوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أو قال اوحي إلي ونوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أرئتم أن اتكم اليوم تجزون على ذا بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم من آياته تستكبرون أرئتم أن تجزون على ذا الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستذرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترثتم ما خولناكم وراء ظهوركم ولقد بئتمونا فرادا كما خلفناكم أول مرة وترفتم ما أولاكم وراء غزوركم وما نرى معكم سبعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء وَمَا نَعْبُدُ مِنْكُمْ سِوَى اللهِ الَّذِي نَجْعَلُكُمْ أَنَّهُمْ إِيكُ فُرَكَانَ لَقَدْ تَخَطَّأَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَقَدْ تَخَطَّأَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ ما كنتم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 ذالكَ اللَّهُ فَأَنَّاتَ تَسْتَفِيرُ ذالِكَ الَّذِي سَبَّحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذالِكَ الَّذِي سَبَّحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ ذلك تبدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قاد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قاد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمسطقا ومستودعا هو الذي انْشَقَّتْ مِنَ السَّمَاءِ وَحْدَهَا إِنَّهُ كَانَ مُسْتَطِيرًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يفقهون.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 فأخرجنا منه قبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دالية وجنات فأخرجنا منه قبرا نخرج منه حبا وليل نحل من قليات ومن دالية وجنات وجنات من أعمال والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعمال والزيتون يا من اشتد الوهج المشتعل امم الى تمر اذا اسمر وينعس امم الى تمر في ذلك لكم لايات يَجَالُونَ لِلَّهِ تُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُوا وَفَرَّقُوا لَهُ ذُكِرًا وَإِنَاثًا بِغَيْرِ عِلْمٍ يَجَالُونَ لِلَّهِ تُرَكَاءَ الْجِنَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ان لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل, كل شيء وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم ذَلِكِ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكِ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَالِمَ كُلِّ شَيْءٍ وَقِيرْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أرطى وفل نفسه ومن رمية عليها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أرطى وفل نفسه ومن وما أنا عليكم بحثير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دوست وليبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دوست وليبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما هو إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا وَرَاتَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيُخِزُّ اللَّهُ عِذْوًا بِغَيْرِ عِ يَرَاتَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مَن عَمِلَ لَهُمْ كَمَا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ تَيُنَبِّهُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ مَن كُنْتَ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ نُصِبْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لَنُثْبِتَنَّهُمْ بِمَا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَن يَجْآنَّهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُوا بِهَا وَأَقْسَمُ مَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ كُلٌّ مِنَ الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنها قُل لِّمُؤْمِنَاتِهِمْ وَأَطْرَاهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّن يَرْمَهُون وَكُنْ لِمُؤْمِنَاتِهِمْ وَأَطْرَاهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ يفوق <تصفيق> شيء يبلغ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قلما كانوا ليؤمنوا ولو اننا نزلنا وعجرنا عليهم كل شيء كهلا ما كانوا لنؤمنوا ما كانوا لنؤمنوا وكذلك جعلنا, لكل وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زر فالقول غرورا وكذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لا بعض زغف القول لله ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما ولتصغى إليه أسئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضروه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه لا يؤمنون بالآخرة وليغضروه وليقترفوا ما هم أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَزَّلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ لَيَقُولَنَّ أَنَّهُمْ مُكَذِّبُونَ مِن وَرَائِكَ فَرَاْتَ فِيهِم من المنتقم وتم مكلمه ربك صرقا وعللا وتم مكلمه ربك كفرقا لا, لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم, وهو السميع العليم وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ تُقَهِرْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ يَؤْمِنُونَ إِلٰهًا وَاحِدًا وَإِلَيْهِمْ بِاللّٰهِ لَا يَخَافُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ وَمَنْ يَهْدِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ وَمَنْ يَهْدِ وَهُوَ أعلم فاكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين فاكلوا مما ذكر رسول الله عليه إن كنتم بآياته وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكرت رسم الله عليه وقد قصل لكم ما حظ ماليكم إلا من اذكرتم إليه وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكرت رسم الله عليه وقد قصل لكم ما حظ ماليكم إلا إِلَى وَإِنَّكَ سِيرٌ لَنْ ضِلّون بِأَهْوَائِنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّكَ سِيرٌ لَيَبِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربك هو أعلم وَبَكَّوَ وَأَعْلَمُهُ بِالْوَتَدِ وَظَهَرَ الظَّاهِرُ الْإِثْمِ وَبَاعَطِنَهُ وَظَهَرَ الظَّاهِرُ الْخِفْيُ وَبَاعَطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَضْبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَبُونَ الْحِكْمَةَ فُتِرَتْ بُنْيُه وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَظَالِمٌ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَظَالِمٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ يُوقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحَاوِلُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَاعُوهُمْ إِنَّكُمْ أو من كنت ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها أو من كنت ميتا كَمَثَلِ حَبَّةٍ لَيْسَ بِحَامِلَةٍ إِنَّاهُ كَذَالِكَ دُيْنُ يَن الكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ جعلنا في كل قرية أكابرها ومجرميها يمكرون فيها وكذلك جعلنا في كل وَمَا أكابرها ومجرميها يمكرون فيها وما يمكرون إلا وَمَا يَنْكُونَ إِلَّا بِأَنْبُزِهِ وَمَا يَشْرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا هُوَ الَّذِي لَمَّا هُوَ جِيَ مَصُورًا اللَّهُ أَمَّنْ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَمَّنْ أَمَنَ أَيَّ كَيَّامٍ رِسَالَتُهُ تَنْسِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فأي فيه المزين أجرا فمار عند الله وعباد شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد من ينكي انه يشرق صدره الاتماء ومن يريد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء وانحرجا كأنما يصارب في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا قراط ربك مستقيما وعاذا فرات ربك مستقيما قل فصلنا الآيات لقوم يزترون قل فصلنا الآيات لقوم يزترون, يزترون لهم داروا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دعوا السماء عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قد لَنَا شَوْقٌ لِقِرْبَتِكَ رَبُّ مِنَ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْأَنْ رَبَّنَا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فقال وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النهو مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النهو مسواكم خالدين فيها ان ربك حكيم عليم ان ربك حكيم عليم وكذلك يولي بعض الضالين بعضا بما كانوا يكتبون وكذلك يولي بعض الضالين يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وننذرونكم لقاء يومكم هذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يُفصِّلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَأُنْزِلُ لَكُمُ الْكِتَابَ أَرَأَيْتُمْ هَذَا كُنْتُمْ شَهِيدًا عَلَى أَنفُسِنَا الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وظرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن رب وكمل لك القراد بالمن واهلها غافلون ذلك هل يكن ربك هم لك القراد بالمن غافلون وارتق كل مما عملوا وارتق وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إن يشأ يذهركم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهركم سَوْمَ مِنَ الآخِرِ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وما قومنا من على مكانتكم اني عادل قومنا من على مكانتكم اني عادل فاجن فتعلمون من تكون له عاقبة الداو فاجن فتعلمون إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَنْ يُفْلِحَ الظَّالِمُونَ وَجَاؤُوا لِلَّهِ مما مِنْ مَا ذَرَأَ الْأَرْضُ وَالْأَنْعَامُ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ ماذا هو أزمى الأرض والأنعاب نصيدا فكونوا آباء الله جعلهم وآباء شركاء فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله لله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم قد كرن الله ويصل الى شركائهم تا اما يحكمون تا زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليغضوهم وليلبسوا عليهم دينهم وتذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليغضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَفْتَرُونَ وَأَنْتُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَانُوا آلِهَةً إِنعامٌ شاء بدعمهم وقعدوا آذين أذعا وحظ حجم لا يطعمها إلا من بشاء بدعمهم. لا يطعمها لا يغوني الى نذها او جعلي والان عام حر مذهورها وان حر مذهورها وان لا يذكرون اسم الله عليها استغناء عليه امَّا يَا لَيْلَةَ الشَّتَاءِ إِنَّ عَلَيَّ كَيَذِيدِي بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ كَيَذِيدِي وقالوا ما في بكون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحظم على أزواجنا وقالوا ما في بكون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحظم على وَإِن يَكُن مِّن تَتَفَنَّ فَهُوَ فِيهِ شُرَكَاءُ وَإِن يَكُنْ إِن تَكُنْ تَهْوِي شُرَكَاءَ سَتَجِدِين وَصْفَهُمْ تَجِدِين وصفهم, وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَسِيبٌ عَكِنَّ عَلَى قَوْمِ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَرُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ احْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ الَّذِينَ قَتَرُوا أَمْ لَهُمْ شَفَاءٌ وعظموا ما وذكروا الله افتراء على الله قد ضروا وها كانوا مهتدين قد ضروا وها, مهتدين, وها مهتدين وهو الذي أنشأ مَا أُوشَاتٍ وَغَيْرُ مَأْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالُمُّمَّا طَعَامٌ لِّلَّذِينَ هُنَّ جَنَّاتُ نَعِيمٍ مَأْرُوشَاتٍ وَغَيْرُ مَأْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّرُعُ تَنَاثِرَةٌ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّرُعُ أَلَمْ نَجْعَلْهُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّرُعُ أَلَمْ نَجْعَلْهُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, متشابه كُلٌّ مِنْ يوم حصابه ولا تسرفوا كنوا من تبريئنا أكبر وآتوا حصابه يوم حصابه ولا تسرفوا وَنَنَ الْأَنَامِ حَمُولَةٌ وَفُرْشَا وَنَنَ الْأَنَامِ حَمُولَةٌ وَفُرْشَا قُلُوا مِمَّا أَرْجَى قَفُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ قُلُوا مِمَّا أَرْجَى وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ تَمَامِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ تَمَامِيَةَ أَزْوَاجٍ وَمِنَ الْمَعْزِ قل أعذك وإن حرم أهل الأنفين أما شملت عليه أرحام الأنفين قل أعذك وإن حرم أهل الأنفين أما شملت عليه أرحام الأنفين نذبئوني بعلم إن كنت صادقين نكتبوني عين إن صادقين ومن الإل ومن البقر إثنين ومن الإل إثنين ومن البقر إثنين قل أأذت رين حرم أم الأنتين أم مشتملت عليه أضهام الظن فاين قل اهلكه والمحر و ما اين كنت ام الشبابت علني او كنتم شهداء و وصاكم الله لهذا الله فمن أظلم ممن افتغى على الله كذبا ليضلناك بغير ممن افتغى على الله كذبا ليضلناك بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين <متشف> <تصفيق> إن الله لا يحفي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طايم يطعمه إلا أن يكون ميته <تصفيق> الله من العرقان يطعمه إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دمى مسكوحا أو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دمى أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فمن الضر غير داب ولا عاد فإن ربك رفور رحيم فمن الضر غير داب ولا عاد فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين آدوا أرمنا كل ذي ظفر وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا أَوْ حَوَاياهَا أَوْ مُخْتَلِفٌ فِي ضَبْحِهِ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ذلك جزائنا بذنبهم وإنا لصادقون ذلك جزائنا بذنبهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فكر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فكر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا كَذَّبَ الَّذِينَ لَمْ يُنْقَرُوا لَهُمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَّبَتِ الَّذِينَ لَمْ يُنْقَرُوا اكْتَرِهُوا بَأْسَنَا قُلْ أَلَمْ عِنْدَكُمْ مِنْ علم قُلْ أَيْنَدَ كُنِّيَا إِنْ سَتُخْرِجُوهُ لَلَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرُفُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ فَقُولْ فَبِاللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَكِنَّ الَّذِينَ حَجَّتْ الْبَالِغَةُ كل من مس اذىكم الذين يشهدون ان الله حرم اذى اذن من مس اذى الذين يشهدون ان الله حرم اذى اي شهد فلا تشهد فلا تشهد معهم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 يعملون. قُلْ تَعَالَوْا أَقْرَأْ مَا حَظَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَقْرَأْ مَا حَظَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا رَبَّكُم وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ ولا تقتلوا الفواحش ما دار منها وما بطن ولا تقتلوا الفواحش في العالم من ايه ولا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذيه يأحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم يُحْكَمُ الْقِسْطُ وَأَنكُلَ كَيْلًا وَالْمِيزَانَ ذِي الْقِسْطِ وَأَنكُلَ ثِيَابًا مِزَادًا ذِي الْقِسْطِ لَا نتلف نفسا إلا وَإِذَا قُلْتُمْ فَظَاهِرُونَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَإِذَا قُلْتُمْ فَسَامِعُونَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم إلعلكم تبتعون وأن أبع طراطي مشتقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السول فتخرق بكم عن سبيله وأن أبع طراطي مشتقيما فاتبعوه ولا لَتَتَّقِرُّقَدِسْمًا جَلِي ذَلِكُمْ وَصْفَاتٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جَاءَكُمْ وَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شيء ثُمَّ جَعَلْنَا نُزُلًا لِلَّذِينَ اشْتَكَوا لَنَا عُذْرًا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء وآذا كتاب أنزلناه مبارق فاترعوه واتقوا لعلكم ترحمون وآذا كتاب أنزلناه مبارق فاترعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولون إنما أنزل, أن إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبلنا وإن كنا عند غاستهم لغافلين أن تقروا إنما أنزل الكتاب على طائفتين قبل 119. أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه اقضينا افينت من ربكم وهدونه ورحمه اقضينا افينت من نوضح وهدونه ورحمه فمن ظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلق ممن كذبت آيات الله وصدق عنها تنجد الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدقون تنجد الذين يصدقون عن آياتنا ي يصون هل يَبونَ إلاأَتأك يون بَلاائكَكُ أَْ يأك ي ربك أَ يأك ي بعب آياتكِ وَبك هلون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 أَمْ حَسِبَ رَبُّكَ أَنَّكَ لَنْ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لاستمنوا في شين ان الذين فرقوا دينهم وكانوا في شين انما امهم الى الله ثم ينبئوه كَمْ يُقَالُونَ إِنَّمَا آمَنَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فله عشر ومن جاء الشيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء الشيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي أطراط مستقيم دينا قيما ملة إذراهيم حليفا قل إنني أدا لربي إلى أطراط مستقيم دينا قيما ملة إذراهيم حليفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَلِكَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي ربا وهو رب كل شيء قل اغير الله ابي ربا انه رب ولا تحكم كل نفس الا عليها ولا تحكم كل نفس الا عليها ولا تجوا وجس وذر اخرى ولا تجوا وجس ثم إلى ربكم موجعكم سيندبكم بما كنتم فيه تحتلفون إلى ربكم من يهم سيندبكم بما كنتم فيه تحقرون هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ قَنَاةَ الْأَرْضِ وَفَاضَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَاكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ قَنَاةَ الْأَرْضِ وَفَاضَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اتق <تصفيق> ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم